قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا ايكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا ان ما تخي ربنا بكم الا ان تنتهوا لنرجمنكم ولا وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ ۚ أَإِن ذُكِّرْتُم بَل أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وجاء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 التَّخِذُ مِنذُونِهِ آلحَسًَا إ يُريد الرَّحْمَُ بِبَُِّّ تُغْنِعَ شَفَعََتُهُ إ يُريدَن الرَّحمَ بِبُّ الل تُغْنِعَ وَلَا يُقِذُ